قد كفاني علم رابي من سؤالي واختياري فدعائي وابتغالي شاهدوا لي بافتقاري فلهذا السر أدعو في أساري وعساري يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حلق قلبي من همومي واشتغالي فتدركني بلطف منك يا مولى الموالي اياف نصطفاني قد كفاني علم من سؤالي والخياري يا سريع الغوف غاوثا منك يدرك لسريعا يهزم العسرة ويأتي بالذين قريباً يا مجيبك يا علي ماريا سميعاً قد تحققت بعجزي وخضوعي والكساري قد كفاني المرابي رابي من سؤالي واختياري لم أزال بي رحمه رضي وقوفي وبواتي الفضل ياكف فادي مرابي عكوفي ولحسكي ظني انذب فواخ لي وحالي في وانيسي وجليسي طلل لاي قد كفاني علم رابي من سؤالي واختيالي حاجة في النفس يا رب فقطها يا خير قاطي وارح سري وقلبي من لضاها والشواطي في وشعاري ودثاري قد كفاني علم وراضي من سؤالي وخياري قد كفاني علم وراضي